ينعاد بالخير عليكم هذا من نا ومبارك العيد عليكم يا أهنى يا ربي وبجاه نبي نحفظ وطننا والله الوطن غالي نعلو النجم عالي والله الوطن غالي نعلو النجم عالي ينعاد بالخير عليكم هذا من كل عيد عليكم يا اهل تحفظ وطننا الغالي رقد الجاهل حسين وبجاهه وفاض العيد ورايه الدين وبجاهه وفاض العيد ورايه الدين يم ضبه الوالي ينشرح دلالي يم قبه الوالي ينشرح دلالي ينعاد بالخير عليكم هذب النار ومبارك العيد عليكم يا أهنى ومبارك العيد عليكم يا أهنى يا ربي وبجاه نبي نحفظ وطننا والله الوطن غالي نعلو النجم والله الوطن غالي نعلو النجم ينعاد بالخير عليكم هذا منا ومبارك العيد عليكم يا أهل يكون الغريب بجاه ربي عاود اليوم ويبوس إيدهم والحنين وينسى الهموم ويبوس إيدهم والحنين وينسى الهموم شي عوض ثرابه حب الوطن جابه شعوض ترابا حب الوطن جابا ينعاد بالخير عليكم هذم النا ومبارك العيد عليكم يا أهنى ومبارك العيد عليكم يا أهنى يا ربي وبجاه نبي نحفظ وطننا والله الوطن غالي بعلو النجم عالي والله الوطن غالي علو النجم علي ينعاد بالخير عليكم هذا منه ومبارك العيد عليكم يا أهل يلا يا عاشق يا محب نسمع صلوات للمصطفى وآل الكرم وياها دعوات, دعوات براية محمدنا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 والله الوطن غالي معلو النجم علي ينعاد بالخير عليكم هذا منه ومبارك العيد عليكم يا أهل